الله الله سبحان الله مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في زفرات الحشار مع الله في الفمجات الأخر الله في متمائن الكرى مع الله, مع الله في متمائن الكرى مع الله يدا امتداد والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكو الضجر مع الله في كل بؤس ونعمة مع الله بالصبر في من صبر مع في خنوات الليالي مع الله في الربط والمؤتمر مع الله في حب أهل التقى مع الله في قرن من قد فجر مع الله في خلوات الأيال مع الله في الوقت والمؤتما مع الله في حب أهل التقى مع في كره من قد فجر الله الله سبحان الله في أمس المنقضي مع الله في, في غد المنتظر مع الله في أمس قضيب الله في ودي المنتظر مع الله في عنف والصبار وال مع الله في الطعف عند الكبر الله قبل حياة وفيها وما بعدها عند سكن الحفر مع قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سفن الحفر مع الله في فيئ فردوسه في مع الله في عودنا من سقر مع الله في نبذ ما قد نهى الله بالسبع فيما أمر ما الله بالجد من امرنا ما الله في جمسات السماء ما الله في نبذ ما قدناها ما الله بالصدى فينا اما ما الله بالجد من امرنا لِسَمَا السَمَا الله الله, الله. ما الله فيه مدلاه مدجا ما الله عند الدل اجسحا الله في مدلاه مدجا مع الله في لألات نجوم وحك الغيوب وضوء القمر فَلَكِ الْمُسْتَقِرُّ وَفِي الشَّمْسِ تَجْرِي إِلَى مُسْتَقَرٍّ مَعَ الْمُنَافِي فِي الْفَلَكِ الْمُسْتَقِرِّ وَفِي الشَّمْسِ تَجْرِي إِلَى مُسْتَقَرٍّ مَعَ الْمَهْفِي سَكَانَاتِ الْحَيَاةِ والنحن يحسن رحيقا ويحمي جناه بوخز الإبر ما هو الله في رفرفات الفراش ما هو الله في الفراش أمامه في الشمس مثل الدرر ما هو الله وتدفق النطق ما الله في البحر من حنجاج في سلسبيرنها ما وهي عندها سيدو ولا غير ما في البحر من حنجاج Allah fi salsabilin Allah Allah subhanallah ma'allahi min aththuris sagar ma'allahi fi nafahatish shada ma'allahi min aththuris مع الله بالأثور الزهر مع الله في الحقل حلو الجنان مع الله في الروض دان الثبر مع الله والطير تغدو خماصا وتنام بالرزق منذ البكر مع الله والطير يَخُوضُ فِي مَسَارٍ وَتَنَامُ بِرِفْقٍ مَنْ ذُكِرَ مَا اللَّهُ فِي سَيْرِ وَاحِشِ الفَلَاتِ مَا <مع> فِي سَيْرِ <الفلاتي> <بهدي الغرائز> تقضى النور مع الله في صدري كون الموجود روح الحياة وسر القدر مع الله طوع مع الله سوف فما بالنباب وما بالوزر مع الله ما افترقات في الورى لغاهم وألونهم وصور مع الله من يزاء ذوقهم فكل لهم في ها هنا لعام ما في ضعفه المسرين هدات الدعاه الى ما ما الله في وحيط اليمه ما الله في ايه والصم ما الله وان فيض بين صيرتنا والبصر ويدفع أعمق إيماننا فرارا إليه ونعم المفر فرارا إليه ونعم المفر فرارا إليه ونعم المفر الله الله سبحان الله Allah Allah